التسجيل الثاني والخمسون استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف خيبر باء العهد تاء معشر ثاء الطلقاء